لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي جيم عندما يكون ضوء رفافا تكون جميع أضواء المفترق رفافة يجب علي احترام العلامة الموضوعة بعمود الأضواء وهذا يعني أن أسير بطريق ذات أولوية يمكنني عبور المفترق لكن بحذر